ساتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء نودي يا أبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه ان العزيز الحكيم يا موسى انه أنا الله العزيز الحكيم والقي عصاك فلما راها تهتز كانها, جان كأنها جان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 قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها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 يَقِيَ إلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُو عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ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 ثم لنقول إن مَا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكروا ومكرونا لا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا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 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا وأنزل لكم من السماء ماء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 ومن يرزقكم من السماء والارض اله مع الله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 وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباءنا انا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن واباءنا من قبل ان هذا ان هذا الا اساطير الاولين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 كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَمَّا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْطَقُونَ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 وكل أتوه داخرين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 وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتل القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما ضل فقل إنما أنا من